بسم الله الرحمن الرحيم ليلة في قريش إلا فهموا رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جواب وَآمَنَهُ مُ مِ قُوف بِسمْمِ اللَّهِ الرَّحمَان الرَّحي تَرَرائتَ الذي يُكَذذبُ بِدينم فَذَلِكَ الذي يَدُعُ التم وَلَا يَحُبُّ على طُعَامِ المِسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاته موساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر